ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجَاهَلْ مَنِ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَأَنفَىٰ كُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَ تَخَذُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَفًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا فَٱلْقُرْءَانَ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتوه إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السماء تسبح والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولاكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَلَى أَذْكَارِهِ غِنَىٰ نُعَلِّمُهُم بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّنْ سَفِهَ لا يستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عِظَامًا وَرُفَاتًا أئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا